ت الذيينَ نَاسُظفُ فيِي الأضْضِ وَنَجَعللَهُم أََّ تَ وَنَجَلَهُموالثِ وَنُمَكِنَ لَهُم فيِي الأغْضِ وَنُورِيَ فيِععونَ وَ غ مَانَ وَجُودَهُماَا مِنهُم م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 وَهُم ل شعرُ وَأَصْحَفُ آدُ مِمُوسَافَارِ وَ إِن كَادَتْ ل تُددِيبِه لَلَا أَوَّبَقُناَا عَ قَلْبِهَا تَكَُ مِنَ المُؤمِنِ وَقالَالَت لِأُخِْهِ قُّهِ فَبَصُت بِهِ عَُنُ بِ وَهُم لا شعرُون.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 قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمْدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ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 تُجْنِي ثَمَانِي حِجَج فَإِن أَتَمَمْت عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْك سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّهُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلُوا إِنِّي لَأَرَىٰ آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو مِنَ من النار لعلكم تشطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائن ان الله رب العالمين وان القي عصاك فلم راها تهتز كانها جان والله مدبر ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فَلَا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات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 هُوَ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وإني واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فِي في اليم فانظر كيف كان عاقبه وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِينَ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 وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قَوْمًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَذْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَؤُلَا إِن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاهْدَا مِنْهُمَا ٱتَّبِعُهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ الله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 وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَا كَانَ تَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قَاللَّذِينَ حِطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلَّوْنَا أَضَلَّوْنَا كَمَا وَيْلَنَا تَمَرَّنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا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 سبحان الله وتعالى عَمَّا يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعملون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ إِنْ أَفْلَحْتُمْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَرَسًا مَدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 مَتَى شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانًاكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَوَلَّوْا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا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 كَمَا احْسَنَ اللهُ اليكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ على عَلِمَ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن من المشركين ولا تدعو مع الله الهًا آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون